ارهاصات النص جناح مهيب وقلب كثير ويسالني الجرح كيف المصير جناح مهيب وقلب كثير ويسالني الجرح كيف المصير عاصيره تضرب وجه النهار ذئاب على كل شيء تغي ونشواتها ان تريق الدماء تدمر روض الحياة النظير تدمر روض الحياة النظير ولم ينج حتى الفراش الوديع ولا الطير من شرها المستطير ششانوا ألا أيها المسلمون تنادي تنادي فأين النصير ششانوا ألا أيها المسلمون تنادي تنادي فأين النصيي؟ نحن عين ترى أو يد رهينة تعجز وقيد عسير. وأحشاؤنا تتنزأ النار من الزفير. ويصعدك النار من الزفير. نقلب في الكون أبصارنا في الليل صمت القبور ششان الادانات للهاجعين ودات غدا عند رب قديم ششان الادانات تول الهاجعين ودات غداع عند رب قدير كما القدس باتت وغير ناطه وكم في الرزايا لها من نضير وجراتها لم تزل في العنا يصب عليها البلاء الكثير يصب عليها البلاء الكثير دروس ولكن بغير A'tifak أيصح الجماد إذا مستوثي ششانوا آيات طعنة في الفؤاد ششانوا آيات حشرجات الضمير ششانوا آيات طعنة في الفؤاد ششانوا آيات حشرجات الضمير تغص الحلوك بأشجانها وكالشوك يغد الفراش الوثي ضج من الألف ضاي الصدأ ولا من مغيث ولا من مجير ولا من مغيث ولا من مجير والحب مهما له النصر يوم النزال الأخير ولله سهم سيمضي غدا ولو كارها المستبد الكفور هو الحق مهما طرى باطل له النصر يوم النزال الأخير ولله سهم سيمضي غدا ولو كارها المستبد الكفور هو الحق مهما طغى باطل له النصر يوم النزال الأخير ولله سهم سيمضي غدا ولو كاره المستبد الكفور هو الحق مهما طغى باطل له النصر يوم النزال الأخير ولله سهم سيمضي غدا ولو كارها المستبد الكفور